فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنِي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ آمنت وآمنت برسلي وآمنت برسلي الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ منهم الا قليلا منهم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 ما كانوا يصنعون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 في احد من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين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 إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوء أَبِ إِسْمِي فتكون من مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ وعتله نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف, يواري ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخيه فأصبح من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 الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن, إلا أن آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهَا غلت أيديهم, ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك مر وابك طغيان وكفراء القينا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا للحرب أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ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 عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد وَمَا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا, ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ يتوبون إلى الله ويستغفرونه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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وَمَا أنزل إليه ما أولياء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 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلم مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي ألت به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا, ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن أذل لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَ استحقا إِثْمًا فَآخَرَانُ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 Υπότιτλοι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 أننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا تم من السماء؟ قالت تقول الله إلكم مؤمنين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 فإني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذا قال الله يا عيسى بن مريم قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله